Salatul ayde ya thabakumullah Stoor Allahu akbar Allah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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المضعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله Stimmeer deel En Oh all. Oh.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 بسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه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 سيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الله الله Sami Allah Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje,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 الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا احمده حمدا لا انتهاء لامده واشكره شكرا لا احصاء لعدده الحمد لله عدد خلقه وزنه عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي الاعلى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن اتقاه هو ومن اقرضه جزاه ومن احبه قضبه وأدناه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه رواه مسلم الفرح سلوك راق وفكر رصين ومطلب مهم وهدف منشود والناس كل الناس يسعى الى فرح قلبه وزوال همه وغمه وتفرق احزانه وآلامه يعبر المسلم في هذه المناسبات عن فرحه وسروره ويبتهج في مواسم البهجه والأعياد والتعبير عن الفرحة ينعش النفس ويجدد النشاط بل تقتضي هذه المواسم ان نعيش الفرحه في كل لحظاتها والبهجه بكل معانيها في اطار الشرع وضوابط الدين ومرتكزات القيم والاخلاق دون خدش للحياه ومن الحكم التي اباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفاء بالعيد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 فيولد الضيق ويحطم النفس ويقعد الانسان ويتركه بلا حراك ويجعل الشخصيه خشنه جافه متهوره الفرح لا ينحصر في ايام معدوده او فتره محدوده بل ان المسلم يعيش الفرح على مدار العام والعمر في الدنيا والاخره فاسباب الفرح في كل لحظه وسكنه من حياتنا ودواعيه في كل شؤوننا نفرح وقد عشنا مظاهر الطاعه من صيام وقيام وتلاوه واستغفار السن تلهج بالدعاء واعين تثرف الدمع خشيه وقلوب ذليله منكسره نفرح فرحا عميقا بتوفيق الله لنا ولذلك شرع الله التكبير اكبارا وشكرا له وثناء عليه واعظاما لنعمته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد نفرح بالله ومعرفته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 لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اخوه الاسلام تزدهر الفرحه وترقى بذكر الله الذكر يزيل الهم والقلق ويجلب الفرح والسرور وينور القلب والوجه ومما يورث الفرح ان يرضى الانسان عن نفسه وربه ويطمئن الى يومه وحاضره يطمئن الى غده ومستقبله ويقينه بالله والاخره يدوم الفرح بازاله الاسباب الجالبة للهموم وتحصيل الاسباب الجالبة للسرور ونسيان ما مضى عليه من المكاره لا يقلق المسلم من الفقر والخوف ومستقبل حياته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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه والنضره هي البهجه والحسن الذي يكساه الوجه من اثار الايمان وابتهاج الباطن به واذا اردت ان يدوم فرحك ويبقى فاعمل على أن تمسح دمعة يتيم وتغدق السرور على طفل مسكين وتزرع البسمة على شفاه المحرومين حين تواسي محموماً تفرح وحين تنقي قلبك من الغل والحقد والحسد تفرح وإذا جملت باطنك ونواياك تركت الفرحة بصمة حقيقية في نفسك تفرح عندما تقابل الناس بطلاقه الوجه والتماس العذر وكف الاذى وصله من قطعك والعفو عمن ظلمك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وعجيب امر المؤمن عجيب أمر المؤمن يفرح في السراء والضراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له بل ان العارفين يقابلون الابتلاء بالفرح لان الابتلاء يفضي الى محو السيئات ورفع الدرجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء وقد يفرح الانسان لامر ويكون شرا له وقد يحزن على امر يكون ماله خيرا له يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف وحزن لذلك حزنا شديدا فكانت العاقبه خيرا وفرحا وقارون فرح بما اتاه الله من مال فطغى وتكبر فكانت العاقبه عقوبه وحزنا والما فخسفنا به وبداره الارض ونفرح لان نصر الاسلام قريب وبشائره تلوح في الافق فاعداد المسلمين ليس لها عد وتمدده ليس له حد وكلما اشتدت المحن طرب بزوغ الفجر قال الله تعالى حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا كما ان العالم اليوم يا ان من ويلات الحروب والدمار والفتن وافلاس المذاهب الوضعيه وينشد الخلاص والمنقذ هو الاسلام دين السلام والعدل والعداله والامن وحينئذ تسعد البشريه وتسود المحبه وتزول الحروب ويتحقق الازدهار والنماء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 والنعيم الاعظم فرح لا يفنى ونعيم لا حد لمنتهى عندما يوفق المسلم لسعاده الابد في جنات النعيم وهناك يفرح المؤمنون دون غيرهم يوم القيامه تتلؤ وجوههم نورا ومن شده الفرح تظهر ضاحكه مستبشره قال الله تعالى تعرف في وجوههم نضره النعيم وقال وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وقال وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره اي سعاده اعظم ونحن منصرفون الى جنه عاليه قطوفها دانيه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ان غمسه في الجنه تنسيك كل شده الدنيا وبؤسها فكيف بنعيم مقيم لا يحول ولا يزول وتستقر الفرحه الاخرويه بنعيم ليس بعده نعيم ولذه ليس وراءها لذه وهي النظر الى وجه الرب تبارك وتعالى قال سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يضحك وجوههم قتر ولا ذلة فاللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله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 حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده سبحانه واشكره لما اسداه وحباه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قام من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عباد الله واذا تجاوز الفرح حدود الشرع والعقل غدا مذموما فالاستبشار بمصيبه تحل باخيك او كارثه تنزل به فرح مذموم كما قال سبحانه وان تصبكم سيئه يفرحوا بها ومن الفرح المذموم وعلامه النفاق الاشمئزاز من نصر الاسلام وتمكينه او الفرح بتحجير دوره واثره في الحياه واتهامه بانه سبب التخلف والرجعيه قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون ومن الفرح المذموم فرح المرء بما لم يفعل رياء وتكبرا قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجأة من العذاب ولهم عذاب أليم ومن ذلك فرح المؤمن بتقصيره في طاعه الله وتخلفه عن ركب الصالحين ونقصه عن الدعوه والاستقامه قال الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكله ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفير في الحر قلنا او جهلنا ما اشد حر لو كانوا يقطعون واذا ادى الفرح الى الاشر والبطر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 بتحسن احوال الامه وهي ترزع تحت عبء ثقيل من تناحر بين افرادها وشقاق في صفوفها وتنازع يشل حركتها وشرخ ممتد في جسدها املنا ان تتالف القلوب وتتحقق وحده الصف وتجتمع الكلمه وتحقن الدماء ويعلى صوت الحق والعدل ويعلو صوت الحق والعدل والحق وتعظم حرمه دم المسلم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات وعيدكم مبارك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 اللهم إنا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلا من الجنه يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وحدنا ويستر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك اواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وصدت السنتنا واصل صخيمه قلوبنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك اسرانا يسر امورنا فرج همومنا ووفقنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير اللهم انصر الاسلام واهله في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر واحفظ المسلمين في كل مكان في مصر وليبيا واليمن والعراق وفي بورما وفي الشام وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم وايدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين اللهم احص صحوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم وفق اماما لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين